وعد الله منين والمنات جنات تجري من تحتها الأنها رخالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ